Jauh maring, sayang. Siapa yang memilih nasib hantar? Mu syukur hati mu frak, apa yang tak dapat, tak dapat. Tapi dia بسري مثل للقاع واركض حتى موت بساع نزوان وطحيت صاحاً طحيتها خاف ارجع وقيل هنزياً بسي بيني على حسياً انشت كل مني بدربي واقف قلبي قلبي يا الماء من كسر حياتي يا حجاية الطاحبنك بشي ما فيت انا ابني بمكان الروح ما مش روح بجروح هزر دفته من طاح طلعت روحه روحه ألي جفوا مالي جحدي شنفلي من نسي حتى جلدي وشغت حزين وقاطع ما أقدره أقدر وأقدر. بس هو السديم مالي الدنيا صدر على صدرك صار يعني طفنا اردنا ارى مرة واجل غيرك يديك شفتك بس وجع وسخام ميت ما يتوانقيلهم نام هي الدنيا دنيا بلا علي تصير رايح ولا لتو ميت انا مو لي بي ابو يا غالي جلبي ديم من التعب خيالي بشرنا بعلي يصيحونه لك من اللي خير غطيتك وقيلهم زين وانا مغطي دم بدام سدين طاري دنيي بلا عليه آه يا جماك الكتور مقلوب ضم بس العطش بالثابط تحت بصفك او ما ضلت عاد واحد منا خالي منهيتي هيللي يا حر يا عطش همني انا بحضن ما عاد تبني عنيا حضنك وانت جسمك صايم ما بيه انس يفوس يثنبل لو حافي يا حر يا تعب يا ما يا خنصر يعوفي من جوه الحواف رضييك ونعاوني اعوني دولي يدي يا ولي خلي مشي حتى الجبال مو شغلت حسين وفراق يا ما اقدر واقدر بس هو الصديق